بسم الله الرحمن الرحيم يسر إخوانكم في موقع راية السلف بالسودان أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية والتي هي بعنوان ضحض افتراء الشيخ السحيمي أصلحه الله على الشيخ نزار بن هاشم العباس السوداني والشيخ خاني بن بريق اليماني حفظهم الله فأيلن الله عز وجل أن ينفع بها الجميع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال وقال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال خبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إخبارا مرهبا ومخوفا مخوفا من القول على المسلمين والمؤمنين بلا حق وصدق وبرهان يبين صلى الله عليه وآله وسلم عاقبة القائل والمتكلم بلا حق ولا صدق أن سفناه في ردغة الخبال في نار جهنم لم يتب عليه ربه ويرحمه ردغة الخبال عصارة وآثار عذاب أهل النار من قيحهم وصديدهم ونتنهم وقاذراتهم والعياذة بالله إن القول على المسلمين والمؤمنين لم يكن قائما على الأدلة والحجج والبينات كان كذبا وزورا وافتراءا قال تعالى قل هات برهانكم إن كنتم صادقين ولذلك كان سلفنا الصالح رحمهم الله من أورع الناس وأدقهم لتحر السط والحق والصواب إن كلامهم وأقوالهم على من خالفهم من أهل الفرق والطوائف والنحل المخالفة للحق فضلا عن كلامهم في من وافقهم وسار على منهجهم إن من أخطأ أو خالف الحق في أي مسألة من مسائل العلم والدين فالواجب علينا جميعا وعلى من كان في دائرة العلم والدعوة إلى الله تعالى خصوصا أحر الصدق في أقوالنا وأحكامنا ونقدنا وتعديلنا وجرحنا الله يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ويقول أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويعفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال سبحانه هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ثم على المسلمين وطلاب العلم والحق كأي مكان كانوا ألا يتحرجوا وأن لا تضيق صدورهم إذا رد علماء السلفية وبعض طلابهم المتمكنين على المخالفين للسلفية ومنهجها أو حتى على من وافقهم وسار على السنة لكنه أخطأ أو أساء أو اجتهد في غير محل الاجتهاد أو زل في مسألة من مسائل العلم فإن ذلك الرد والتنبيه على الاخطاء والمخالفات والزلات فيه خير عظيم يتبين به بحول الله الحق تظهر صورته لمن خفيت عليه وتتميز به الحقائق ويظهر به المحق من المرطل والصادق من الكاذب ومن خلال الردود والنقد تظهر بفضل الله أنواع من العلوم النافعة المثمرة التي يزيد بها بحول الله وفضله وقوته الإيمان واليقين والحمد لله كما قال شيخنا وواليدنا العلامة ربيع بن هاد المدخل حفظه الله ورعاه إن الردودة فيها علم ناضج فعلى المسلمين وطلاب العلم خاصة أن يشكروا الله عز وجل على أن قيض لهم قديما وحديثا رجالا فحولا علماء ربانيين عملوا راية الجرح والتعديل والنقد والتبيين والنصح حيث سخرهم الله لدينه وعباده فردوا على كل من خالف الإسلام في عقائده وشعائري قريبا موافقة أو عدوا مخالفة نصحا لله ودينه حفاظا عليه وعلى أهله المسلمين من الضلال والبدع والفتن والأهواء وأهلها عملا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم الدين النصيحة, الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وحفظ الله بهم ملة الإسلام من أراد الله استفاءه من عباده وإنقاذه إلى صراطه المستقيم فميزت بفضل الله بردودهم وكتاباتهم سبيل الحق عن سبل الضلال والمجرمين كما قال تعالى ولتستبين سبيل المجربين وعلينا جميعا أيها المسلمون وفقكم الله لكل خير أن نعمل متعاونين على ضوء قوله صلى الله عليه وسلم فركتكم على مثل بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فهو إرشاد وتوجيه النبوي وتحذير وتخويف إرشاد إلى الحفاظ والمحافظة على نقاء الإسلام وصفائه غضا طريا الدفاع عن ذلك وتخويف وتحذير من تشويهه ومصه وتضييعه والضياع والزيغ عنه والأياذة بالله وأنه بعد وضوح الحق ومعرفته وظهوره زوال الشبهة عنه لا يزيغ عنه وينحرفه إلا هالك نسأل الله العافية والسلام فالخلاصة أن الواجب الصدق بالقول والكلام وعدم المجازفة والتهور في الكلام والقول على عواهنه هذه أيها المسلمون رعاكم الله مقدمة فقدمت بها حفظكم الله ورعاكم لأنبه إن شاء الله تعالى وأبين فرية وكذبا وأضحضا بحول الله وقوته زورا وباطلة وتهمة تهمني بها الشيخ الدكتور صالح السحيمي ففقني الله وإياه للحق والصاب فقد أوقفت على كلمة صوتية مسجلة له وكذب فيها علي وعلى أخي الشيخ هاني بن بريك اليماني حفظه الله يتهمني فيها أنني لا أترحم على المدعو بالشيخ أبي زيد محمد حمزة السوداني رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان تهم أيضا فيها الشيخ هاني وفقه الله أيضا أنه لا يترحم على الشيخ محمد بن عبد المهاب الوصابي اليماني رحمه الله تعالى هذا العام الماضي توفي عالمان جليلان في الشيخ محمد حمزة أبو زيد أحمد الله عليه والشيخ محمد الوصابي رحمه الله كان نزل معي طالب لما أردت من الحال انظر إلى أي حد وصل الحال بعض الناس من التعالم نزل قال الشيخ هل يجوز أن ترحم على الشيخ محمد الوصابي الله لا, لا أذكر لكم إلا ما وقع وسبعته بأذني أنا والله أضبت قلت لا إن شاء ترحم عليك أنت قريبا <تصفيق> ما ملكت نفسي يا تعال خمسين سنة في الدعوة إلى الله من الشر العقيدة الصحيحة وتسألني ترحم عليه بل الله بعد أمي أيام اخر من السودان يجوز ترحم على بوزير بل الله لا لأن فلان وفلان لأن أسمحوا لها المرأة المسمي لأن نزار هاسم السوداني وهاني طريق من اليمن حذروا من الترحم على هذه فأقول وبالله التوفيق والسداد هذا كذب وافتراء من الشيخ صالح السحيمي أداه الله تعالى علي وعلى الأخان بن بريك حفظه الله أما أنا فقد رحمت على الشيخ أبي زيد رحمه الله تعالى بعد وفاته حيث ذكرته في ثنايا كلمة لي في المجلس العلمي الثالث من التعليق على رسالة مسائل الجاهلية للشيخ الإمام المجدد محمد من عبد الوهاب رحمه الله تعالى حيث بينت ما عليه من المآخذ والملحوظات الخطيرة وبينت أنه أفضى إلى ربي رحمه الله لكن لا نضيع الشباب في السودان فنربطهم به وبجماعته جماعة أنصار السنة وهذا هو كلامي بنصه أيها السامعة تصر <تصفيق> علي أحدهم قال لي غال يمكن او عزي في ابو زيد محمدне حمضة واحها الله قلت له انا ما هو عزي قال الكرس مجزو أن او عزيقول احسنة فعذاكم ان يمصون على ال realize احسن ما عزاكم ان ان حكام المسلمين احسن الله عزاكم لمن تكلمة في الاسب تكلم عليه الصلاة والسلامة وقال كأن نعيش في بيت العايرات اقول احسن الله عزاكم في رجال التكفيرين احسن الله عزاكم يقول هنا أحضر أفلام الكرطون وأنترى العذاعة الطيبة ويجوز الاختراف ويوضع ما يوضع في ماذا الله أعزال أن يرحمه لا أبري إلى ربي لكن لا أبري إلى الشباب الشباب نفط عن ديرهم إنما ينهب ما يوضع بالسنة يميدل هذا الواطن يكون ماذا فتنة وتنديسا وتشبيها على المساكين من الماء المسلمين ولذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول ولو اتبع الحق أهوائهم ماذا لا ما فسد السماوات الآن السماوات والعواطف لا تتبع العواطف كون جادين تحرقوا على هذه السنة وبهذا يتضح بكل وضوح وجلاء. كذب الشيخ السحيمي وافترائه عليه أصلحه الله تعالى أما الشيخ هاني أفقه الله فقد افترى عليه أيضا الشيخ السحيمي أداه الله قد دع عليه زورا أنه لا يترحم على الشيخ الوصابي رحمه الله تعالى فأقول وبالله التوفيق قد كان من قدر الله العظيم أن الشيخ هاني حفظه الله إلى زيارته للسودان سجلت له كلمة رحم في ثناياها على الشيخ الوصابي رحمه الله تعالى ويليكم أيها السامعون وفقكم الله لكل خير انا ما بحب صوت محمد عبد الوهاب الوصابي فوائد من اي ناحيه الشيخ محمد محمد البنا اه البن البن ابو للشيخ الوصابي ما دام الشيخ الوصابي رحمه الله الشيخ محمد الوصابي هو يعني الرجل الثاني كان في اليمن بعد الشيخ محمد وأنا كنت دائماً أقول أن الشيخ الوصابي هو تلميل للشيخ مقبل وزميل تلميل للشيخ وزميل وعندما خالفنا الشيخ خالفناه رحمه الله في مسألة الجهاد كنا نقول لأخوة هذا مثال أن السلفي لا يتعصر لمن يحصل بهم الظلم إذا وافقوا الحق فبها ونعمة وإذا خالفوا الحق لأنتابعهم عليه واضح؟ والشيخ الوصابي الشيخ أثره كان عظيم في اليمن ونفع عظيم أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه أما شيخنا محمد بن عبد الوهاب البنى الشيخ الكبير وفي كتاب الآن يطبع في مصر بهذا يتضح أيضا وهو واضح بفضل الله كذبوا وافتراءوا الشيخ السحيمي أصلحه الله ومدى مجازفته وتهوره واتهامه للأبرياء وقوله بلا حجة وبرهان نسأل الله العافية والسلامة ثم أقولوا أيها الشيخ السحيمي وفقك الله للحق والصاب ما أنت فاعل بعد هذا البيان والإضاحة ثم ثانيا أين التزامك أيها الشيخ وتطبيقك العملي لما كتبته وصطرته في كتابك الموسوم بتنبيه ذوي الأفهام إلى آخر عنوانك من وجوب الصدق والتثبت وعدم التصرع في إصدار الأحكام وما بينته وصرحت به أن من أسباب الفتن النقل والنقال للأقوال والأخبار أتخالفت أيها الشيخ أصلحك الله كل ذلك كذبت وتصرحت وجازفت وحكمت بالباطل واتهمت الأبرياء لما لم تلتزم أيها الشيخ بما كتبت وصطرت فنسبت إلي وإلى الأخ هاني فلا لم نقله من نقلتك الكذبة الذين صدقتهم ولم تتثبت منهم أم هذا من عندك أنت خلقته وصنعته أيها الشيخ اسأل الله العافية والسلامة ثم أقول للشيخ السحيمي أصلحه الله من هو الشيخ أبو زيد محمد حمزة فحمه الله هو رئيس جماعة أنصار السن المحمدية بالسودان وما هو منهجه أيها الشيخ ألا بينت ذلك للمسلمين والغافلين منهم والمغطرين بك وبه من الجاهلين والمخدرين والمائعين أذكرك أيها الشيخ أنك حين زيارتك للسودان الأخيرة ونزولك على كلية جبر الطابع لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان للأسف الشديد قلت وأيضا شيخنا الشيخ أبو زيد استفيدوا منه غض نظر عن أي أمر آخر استفيدوا منه بس الله له الشفاء العاجل أردت أن أزوره فبلغني أنه ذهب إلى ها أنت أيها الشيخ تقول استفيدوا منه لغض النظر عن أي أمر آخر ما هو هذا الأمر أيها الشيخ ما هو هذا الأمر الآخر أيها الشيخ لما لم تبين تكشف عنه فإنه بتصريحك هذا أيها الشيخ أنت تعلم علما يقينيا أن هناك أمور أخرى ومؤاخذات على الشيخ أبي زيد رحمه الله تعالى جزتها وتجاوزتها وتعديتها لما لم تصرح بها ليراها السلفيون والغافلون أيضا من شباب السودان هي أمور يعض الطرف عنها ويسكت عليها من الأمر على خلاف ذلك للأسف أيها الشيخ لم تكن أمين الناصحة لأولئك الشباب والمسلمين فأقول للعلم والبيان والنصح للمسلمين إن شاء الله تعالى إن أبا زيد كان رئيس لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان وعضوا قديما من أعضائها هذه الجماعة كما هو معلوم للسلفيين تغيرت وتبدلت وانحرفت عن طريقها ومسارها الذي كانت عليه وكان علماء السلفية قديما يثنون عليها خيرا لكنها للأسف الشديد قالتها أياد المدعب عبد الرحمن عبد الخالق المصري أصلا الكويتي تجنس. فأفسدها كما أفسد جمعية إحياء التراث الكويتية فصرفها عن السلفية إلى الحزبية ومناهج الضياع والانحراف فالألف عبد الرحمن هذا كتبا لأجل جماعة أنصار السنة بالسودان فانت سببا رئيسا في انحرافها وتحزيبها وتنكرها عن منهج الحق لعجل هذا وغيره حذر منها ومن سائر جمعيات وجماعات العالم اليوم التي كانت تنتسب إلى السلفية قديما وحديثا لما آلت إليه من التغير والتبدل الله المستعب حذر منها جميعا علماء السلفية ونصف الأمة بالحذر منها والابتعاد عنها والاجتماع على المنهج السلفي وعلماءه يا الشيخ العلامه ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله ورعاه صلى الله عليك الجمعيات يا شيخ الله يحفظكم لانك الان كما تعرف انتشرت في الدعوه وهي انها في شباب كثر طلابه العلوم وتحققوا على بعض التساوى في جوانب الشاء جميله انا وكلمه تحذيريه الله يحفظكم كنا قلنا هذا اليوم باسم الشلافية إلا رسلكم الأنباسي والسعيد من مؤثر غيره جمعيات الآن باركبه في السودان جمعين أسان سنة وجمعين ثانية وفي مصر جمعيات كلها يكون هموم الدنيا وهموم السياسة لا ركا رسول فتجرد لله صلى الله عليه هذه الأشياء فالله يجرب إن ما قامت جمعية وأتحداكم أن تأثوني جمعية ثابتاً أجمع جمعية لا ركا رسول لأن هذه الأجمعيات تكون أهدافة دنيوية وسياسية تفاهمها وإن زدسوا على الناس هذه وكالشيخ العلامة ربيدن الجابري حفظه الله تعالى وفجأة صارت تبكر منهم تصرفات غريبة ومريبة مثل انخراطهم مع أنصار السنة مع أنصار السنة في السودان من يناحيها السياسي وغير السياسي يتخبطون في منهجهم يتورطون في علاقات مع كبار السعورية وكلاهم يطرون الفروج عن الحاكم بالكلمة وفيهم من يؤيد باللادم هذا اثر السنه اثر على علم آه. وبعض هؤلاء المعروفين عندنا بالسلفيه يشارك في المحاضرات والدروس والندوات ومن يرى منهج الموازنات ويثني على سفر سلمان وعلى ابو عبد يعني يشارك امثال هؤلاء م. بل يصفه بالامام يوسف عبد الرحمن المصارفي ما شلون ده يحضر و... و... ويشارك لا لا لا اشرح طيب استاذ اخي ولما قام زعيم الزعمان صلى السنة خطيبا بعد وفاة باللادن أثنى عليه وصلى عليه صلاة الغ... الغائب قام رجل من هؤلاء الذين ذكرتوا بأنهم من المعروفين الذين بالسلفية يرد على رجل سوري بالسلف... يستهم السلفيين بأنهم فرحوا بموتهم باللادن فقال إن السلفيين لم يفرحوا بذلك والدليل أن زعيمهم صلى عليه صلاة الغائب. فالسؤال ما منقفنا منها سأل هؤلاء الدعاء فمواقف الشواف تباينت فمنهم من توقف بالأخذ عنهم مع عدم الحكم عليهم وإرجائه لكلمة العلماء وبعضهم أثقل عليه هذا الأمر وقال من يبقى لنا إذا نحن لم نأخذ العلم هذا سؤال بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمدين أما بعد فإنه لا يثني على من ذكرت السؤال من المسفر وسلمان سامى لاجن إلا رجلان رجل جاهل بحال هؤلاء ولا يعلم من أمرهم شيئا ورجل صاحب هواء يوافق مشربه مشربه ونهجه نهجه وسواء كان هذا أو ذاك فأقول أولا أسامة بن لا أظن سلفيا سمع بموته تفريقا لأنه رأس الخوارج فيما أرى في عصرنا وأما سغر وسلمان فهم من صناديق الثورة الفكرية التي أطلت على مجتمعنا وشعبنا والمسلمين العامة بالثورة الفكرية بعد حرب الخليج الثانية فألهبوا من ألهبوا وحربوا من حربوا على علمائنا وحكامنا وشار في ركابهما الجم الغفير فمن كان يثني على هؤلاء فلا تأخذوا العلماء ودعوه واجتمعوا أنتم على ما أنتم عليه من نشر السنة بالحكمة والموعظة الحسنة وجدوا في ذلك وفيما يظهر من سؤالك أن الشوكة القوية والكفة الراجحة لمن تنكر للسنة من أنصار السنة فشار في ركاب القطبيين وعموم جماعة الإخوان المسلمين فإياكم وإياهم ولا تصدموا بهم ولا تعرضوا أنفسكم لمجادلتهم استعينوا بالله على نشر السنة والأخذ عن أهل العلم الذين مضوا وكالشيخ العلامة محمد بن هاد المدخلي حفظه الله ورعاه أيضا هذا يسأل عن حضور الدورات التي تحت آية الجمعيات التي فيها شايخ نحسبهم والله حسيبهم على السنة فهل نحضر هذه الدورات أن هذه الجمعيات كلها التي علمتم عني الكلام فيها هذه الجمعيات تصطاد ببعض المشايخ فأنا لا أرى لكم أن تذهبوا إليها وبعض المشايخ قد يغفل عن صيد هذه الجمعيات بهم فلا تذهبوا ومع ذلك أيها المسلمون والسامعون حفظكم الله ورعاكم عن علم ومعرفة للأسف الشديد يثني السحيمي على أبي زيد رحمه الله المنتمي إلى هذه الجماعة المتغيرة المتبدلة ويرشد الشباب والمسلمين إليه وإلى غيره من أدباعه وينزل أيضا للأسف الشديد على جمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان والتي أيضا تبدلت وتغيرت ونبه عليها العلماء كما مر معنا عن قريب والتي فارقت جماعة أنصار السنة بالسودان قديمة بزعم أنها تريد التمايز بالمنهج السلفي فصارت تشارك اليوم ببعض أفرادها تحت شعار جماعة أنصار السنة وتشارك هذه الأخيرة الجمعية أيضا ببعض دعاتها بل حتى بالتدريس في كليتها المزعومة بالعلمية بجبرة فها هو أبو زيد رحمه الله تعالى أيها المسلمون لما مات أسامة بن لادن صلى عليه الصلاة الغائد إماما ولم يكتفي بذلك أبو زيد فالأثنى على بن لادن ورفع قدره وجعله مجاهدا وجعله قائدا وخيرا من حكام المسلمين بعد ان طعن أبو زيد رحمه الله تعالى في أولاء الحكام وهاكم أيها المسلمون نص كلامه في ذلك وإن أسامة لقد كنا نتمنى أن يكون حكام المسلمين كأسامة تعقدهم الغيرة والحمية إلا أن حكام المسلمين قجبنوا وكفاك تجبر إذا مات أسامة فلله جنود السماوات والأرض قلت قلنا نتمنى ما قام به أسامة يقوم بذلك حكام المسلمين أطراء طائرات المكدسة والأسلحة المخزنة التي صدعت والجيوش الذين يأكلون نهار مساء ليل نهار ما هي مهمتهم ما هي وظيفتهم ما هي وظيفة هذه الأسلحة وظيفة هذه الطائرات وظيفة هؤلاء الجنود الذين يعقلون ليل نهار أين مهمتهم أين دفاعهم عن دينهم إن الذي حرك أسامة سكوت الحكام وتكدس الجيوش وعدم تحركها غيرة على الدين وغيرة على العارات وغيرة على اليتامة والعرامل هذا هو الذي يحرك أسامة فإن البطول تحمل والأرحام سوف تلد العشرات من عمثال أسامة فانتظر الويل والدمار أمريكا نصيحتي أولا وأخيرا فما رأيك أيها الشيخ السحيمي أيغض النظر عنه أيضا هذا الأمر أيها الشيخ لما رفع كلامه أبي زيد هذا إلى فضيلة الشيخ العلامة زيد الجابري حفظه الله ورعاه قال في جواب سائله عندنا هنا زيد محمد همزة الرئيس جماعة تنصار السنة في سيدان أبو زيد محمد همزة صلى صلاة الغائبة على أسامة بن لادن وزكى أسامة بن لادن إذن هذا تكثيري نعم طبعا يا شيخ جريدة الانتباه بعد ما صلى على أسامة بن لادن يقول يقول أتمنى أن يقول حقام المسلمين مثل أسامة بن لادن هذا افاك اسيم ما دام هذا هذا العمل لا يصدر الا من تكفير خارجي او يقول يتمنى حكامنا ان نكون مثل اسامه بن لادن اذا مات اسامه بن لادن اللهم لا تستجب اللهم, اللهم يتمنى وان سم قولوا اللهم لا, اللهم لا تستجب اللهم لا تستجب نعم جزاك الله خير يا شيخ برق الله فيك بارك الله فيك كلامك كما ان أبا زيد رحمه الله كان متعاونا بشدة مع قناه واذاعه طيبه بالسودان والتي عرى رأسها المدعو بعبد الحي يوسف وأصحابه والذي يسير على المنهج القطبي الصروري والذي يكفر بالعموم والإطلاق حكام المسلمين فأسامة بن لادن ويرى ويجوز المظاهرات والثورات ومع هذا يثني عليه أبو زين رحمه الله في برامجه الدعوية في قناة وإذاعة طيبة وعلى ذات شاكلته كان المدعو لمحمد سيد حاج رحمه الله كذا المدعو محمد الأمين إسماعيل هم جميعا من جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان ومع هذا أيها المسلمون وفقكم الله يشهد السحيمي أصلحه الله كباب السودان إلى أمانة إلى أبي زيد محمد حمزة رحمه الله تعالى بالرغم من هذه الأخطاء الفادحة والأمور الخطيرة نسأل الله العافية والسلام ثم أقول ختاما قد اتضح أيها المسلمون والسامعون رعاكم الله بفضل الله ومنته كذبوا وافتراء الشيخ السحيمي هداه الله علي وعلى أخي الشيخ هاني حفظه الله ورعاه وأن الشيخ السحيمي أصلحه الله لم يلتزم بما كتبه في كتابه تنبيه ذوي الأفهام من التثبت وعدم التسرع في إصدار الأحكام هذا الكتاب بما فيه من المخالفات والأخطاء لن يكون كما أراد به الشيخ السحيمي لرأب الصدق بين السلفين فلس يكون صدعا وتشويشا على المسلمين فلإن الناظر إلى تحركات الشيخ السحيمي المتأخرة إذا رأى السلفيين الواضحين الحادبين الناصحين لهذه السلفية وأهلها نأى وابتعد عنهم ودخل في خندق وصف المائين والمخدلين للسلفيين فما هو موقفه وتأييده للمدعو إبراهيم الرحيلي صلحه الله بالرغم من بيان حال العلماء له وردهم العلمي عليه والشيخ السحيمي وأصلحه الله بتصرفاته هذه وتحركاته المكشوفة تطل على السلفية والسلفيين بدعوة غريبة مريبة نقوم للأسف الشديد على عدم العلمية والمياعة والتخذيل والعاطفة نسأل الله العافية والسلامة ولجل هذا حضر منه شيخنا العلامة محمد بن هاد المدخلي حفظه الله حضر من السحيمين ومن كتابه تنبيه ذوي الأفهام ومن الجلوس إليه لأجل ضرابة منهجه على الدعوة السلفية وأهلها الله أسأل في ختام هذا الكلام أن يهديني والشيخ السحيمي إلى الحق والصواب وأن يحفظ سائر المسلمين بحفظه وأن يثبتنا على دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين قاله نزار بن هاشم العباس السودان الخرطوم في ليلة السادس من ربيع الأول لعام 1437